اذرا كما يوم الفصل ويل يوم اذل للمكذبين الم نهلك الأولين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 قَدَرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 يكذبون يطلقون إلى ظل ذي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 موهنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون